خلق الأرض والسماوات النجوم الزاهرات والكواكب النيرات والأفلاك الدائرات أحمده سبحانه حمد شاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على إمام السادات وسير التقات وعلى آله البررة الثقات عباد الله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 من تقدير البشري وأنواع الوسائط الشركية وصرف بعض العبادات لله لغير الله وعبادة القبور وإلى غير ذلك مما يقذر في التوحيد ويشوه الحنيفية السمحاء وفي هذه الجمعة نتحدث عن الجمعة في الجمعة الثانية في في الخطبة الثانية عن مقومات الشخصية المسلمة. وهي أيضا عن علاقة العبد بربه ولكن في الخطبة الأولى تحدثنا عن إخراج المعبودات الباطلة من قلب العبد وفي هذه الجمعة نتحدث عن إدخال محبة الله في القلب فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لانفصام لها والله سميع عليم في هذه الخطبه سوف نتحدث عن صلة المسلم بربه وعلاقته بمولاه حبا وتوكلا وتعلقا وذلا وانكسارا وتأليها وتمجيدا وذكرا وشكرا وعبودية وتملقا وسؤالا ودعاء وانقيادا وإذعانا وخشوعا وخضوعا لله جل وعلا التوحيد يقوم على أساسين أن تنكر وأن تكفر بكل الآلهة سوى الله ثم أن تعظم وأن تجل وأن تحب وأن تخضع وأن تنقاد لله فالرغم الأول لا إله كفر بجميع الآلهة والمعبودات مهما كانت من حجر أو شجر أو بقر أو قبر أو إنس أو جن تكفر بها جميعا فمن يكفر بالطاغوت لا إله إلا الله تعظيمك وإثباتك أنه مستحق للعبادة وحده جل وعلا لذلك العقيدة إذا استقامت في نفس العبد واستقام التوحيد في قلب صاحبه تفجرت ينابيع الخير وظهر ذلك على أرض الواقع إن العقيلة الصحيحة والصلة السوية السليمة بالله ليست مجرد معارف وجدانية أو علوم كلامية إنما هي تفاعل حيوي بهذا الدين هذا الدين يحتاج إلى من ينزله ولكن لا ينزل هذا الدين على أرض الواقع ويمارسه ممارسة صحيحة إلا من امتلأ قلبه بالإيمان حبا لله جل وعلا وكان قابلا لكل تصحية أن يضحي في سبيل الله ولو بنفسه وماله ولذاته وشهواته ونزواته وقبيلته وعشيرته وأمواله ومحبوباته ومطلوباته جميعا لأنه عظم الله وعرفه العقيدة الصحيحة تقوم أولا إذا أردت أن تأنس بالله وأن تحب الله وأن تكون قريبا من الله العقيدة الصحيحة تقوم على شهودك التفرد والوحدانية لله أن الكون كونه وأن العباد عباده وأن الأمر أمره وأن كل شيء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 وما ننزله إلا بقدر معلوم هذه الآيات العظيمة والدلائل الباهرة الجليلة تدل على أن أمر كل أن الأمر كله بيد الله فمتى شهد العبد كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد متى شهد العبد تفرض الله بالملك والمنع والعطاء وأن نصيته وناصية جميع العباد بيده سبحانه وتعالى شهد العباد مقهورين مربوبين لم يشهدهم مالكين ليس في هذا الكون لأحد ملك محض ولا ملك كامل ولا ملك مطلق قل اللهم مالك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وحياتك وحركتك اليومية المعاشية هل تحققت من هذا الأمر توحيدا تعايشه اسمع قول الباري جل وعلا في التنزيل يقرر هذه الحقيقة يقول الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ويدخل فيها الملائكة الكرام والأنبياء والرسل العظام ويدخل فيها الأولياء والعلماء يدخل فيها الصالحون إلى يوم الدين قل ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه يتوكل المتوكلون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 السؤال الأول الله قادر الله غني الله مغني الله معز وغيرها من صفات الجلال دائما يجب استشعارها واصطحابها معنا في مواقف الحياة على سبيل المثال على سبيل المثال لو توقف حدوث أمر يهم يهمك قطعة أرض أو صفقة أو قبول في جامعة أو قبول في وظيفة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 وهذا جيد بعد ذلك نحرر فلسطين طواليا إذا كان في 93% واثقين ولما تكون عندهم مشكلة زي دي بيقدم الورد وفي قلبه ما بيستعطف ولا بجيب واسطة ولا بيزعزع ولا بيقول له عليك الله أنا عندي أولاد قتار وراعي عارف أن الأمر بيدي الله وما بهمه إن رأى المسؤول 93 قالوا نحن دي عقيدتنا وبنعمل كده أنا مبسوط جدا مبسوط إنه 93% من الناس اللي بيصلوا معايا الجمعة عقيدة عالية شديد في الله والله أنا في قمة السعادة 7% قالوا ذي الناس صابقين برضو قالوا ما على الكلام ده بنودي الورد ونوسط ونجيب وبنعمل السؤال البعض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 وتسأل الله يسر بعد ذلك بتمشي للناس ولا بتمشي للناس الأول 67% قالوا بنمشي لله في الأول وأنا استغررت لأنه إذا كان في 93 فوق بعقيدته ليه يبقوا 97 مفروض حتى ذي يكون يكونوا 93 معناه في خلل في الإجابة يعني بيستسعر الأمر كله بيد الله 93 بيلجأ إلى البأ إلى الله أولاً سبعة وستين ما يكون تباكي تسعين إذا كنت في زيارة لشخص مهم ودعيت إلى مكتب وزير أو مسؤول أو رئيس فلا شك أنك ستعد العدة تلبس أحسن حاجة عندك وتشف شالاتك وكما عندك شال تشحط شال أو تأجر شال وتمشي تقابل المسؤولين طيب وأنت تقف بين يدي الله الله وتزور بيت الله في اليوم خمس مرات وهو العري العظيم ملك الملوك والأرض جميعا قبضته هل تستعد وتتهيأ لهذا المقام العظيم كما تبعل مع ذلك الشر 32% قالوا نعم في كل صلاة كل صلاة بجو قاشرين في 32 من الناس اللي بيصلوا معانا في كل صلاة بيلبسوا نفس كاملة كأنه ما شيني مسؤول مهم 62 قالوا مرة مرة 62 من الثلاثة التسعين الفوق العقيدات العالية دين اثنين وستين من نور مرة مرة بيجي جاشر لو في عقيد وفي الجامع وكده وخمسة في المية قالوا الموضوع ده دادت ولا فكرنا فيه ولا جا في بالنا إذن نحن لما نطرح هذه الأسئلة لا نريد أيها الأحبة ما تتمناه أنت نريدك أن تحدثنا عن واقعك لتحصل معالجة لهذا الواقع العقيدة الصحيحة التي تجعلك تتعلق بالله ولا تتعلق بسواه ودليل ذلك وبرهانه في أرض الواقع وفي ثنايا الممارسة اليومية وفي أتون مفردات الحياة دائما أنت مستشعر لأن الأمر بيد الله واحد عمل حادث ذول من أخواننا قال لي يا أخي أعفوه قال له عفو قال له والله دارعفو لكن كذا شوفوا مؤمن ولا ما مؤمن قال له رب انا قال فمن عفى واصطح ما قال مؤمن ولا ما مؤمن دار تعفى الله تعفى طوله قال كده نشوفه مؤمن ولا ما مؤمن العفو مربوط بالتأمين نعم قد له مؤمن تقول انا ما خلي لنا في الشركة. لكن لو دار سقف لله خالصة دي ما دار لها تأمين بعدين اصلا مما تطلع من بيتك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 إن قمة التعلق بالله أنسك به هل أنت ممن يأنث بالله أنسك به هل أنت ممن يأنث بالله اسمع إلى هذا الكلام اللطيف الجميل الراقي للعلامة ابن القيم رحمه الله يقول أنت تأنث بمن عنت له الوجوه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 إلا برحمته ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته ولا يقع أمر إلا بإذنه ولا يفتتح أمر إلا بإسمه ولا يتم أمر إلا بحمده ولا تنال السعادة إلا بطاعته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 أن الله يصلك لوصولك الرحم عندما تتصبق على مسكين هل تستجعر أن الله سيتصبق عليك لأنك عنده مسكين أم كيف تمارس العبادات أم كيف تردد الأذكار أم كيف تقيم الطاعات بقلب شاري وبذهن, وبذهن مسوش إنها وقفة لأن تكون مسلما حقا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 أبو سليمان الداراني رحمه الله ما هو أكثر شيء يقرب العبد من الله سؤال لكن ما في في الاستبانة هل ورد في ذهنك وفي خاطرك هذا السؤال أكثر شيء يقربك إلى الله فبكى أبو فبكى أبو سليمان قال ومثلي يسأل هذا السؤال ثم أجاب قال أن يطلع على قلبك فيراك أنت وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره أكثر شيء بخلبي تكون قريب من ربنا إن وقت ربنا يطلع على قلبك وهو يطلع عليك في كل حال ألا يرى في قلبك لا في الدنيا ولا الآخرة غيره الله يقدرنا، الله يقدرنا، وألا يغنينا من الناس، ومن ذل اللجوء إلى الخلق، ومن مهانة التعلق بالعبيد. ربنا ينجينا أن يطلع على قلبك، فيرى أنه ليس في قلبك.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 وإلى ربك فرغب فرغب إليه بقلبك واخلو بينك وبين ربك وحاول تتونس مع الله حاول تتونس معه وأحكي له مشاكلك وإنت عود أن تمزل حوائجك به عود اللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة عود نفسك الاستخارة في كل خطوة من خطوات حياتك تعيش وتموت يوم أن تموت كريما أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواطينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه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 حب بلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت خرة عيني في الصلاة كان يناجي ربه في جوف الليل الطويل حتى تتورم قدماه وحتى تتفصر أقدامه الطاهرة الشريفة المباركة وهو يناجي ربه ولا يمله ما وقف موقفاً من مواقف الدعاء إلا ورفع يده يطيل الدعاء والسؤال والوقوف والذل والمسكنة، وكأنه يتلذذ بسؤال ربه وبدعاء مولاه. إنه ذل العبودية، إنه ذل وحلاوة العبادة. حتى مولاه، خادمه، خدامه اسمه سفينة، سفينة، سفينة دا من موال النبي عليه الصلاة والسلام وسمي السفينة لأنه كان في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما أجاءوا إلى وادٍ فإذا بالوادي يسيل ماء وقف, الصح وقف الصحابة وعندهم أمتعة فجعل سفينة يقول ضعوا علي أقواتكم وأمتعتكم يحملها فوق ظهره ويجاوز بها الوادي فقال له النبي أنت سفينة لأنه ليس لكثير سفينة هذا روا غير واحد من أهل العلم عنه من كراماته وليست هي كرامة لسفينة إنما هي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب أنه ذهب مع جيش لقتال الروم فضل الطريق فأسره الروم فوجد فرصة وسانحة ففر من الروم فلما فر وجد في الطريق أسدا ولم يكن يحمل سلاحا فقال للأسد يا أبو الحارس أبو الحارس كنية الأسد الأسد برضو بكن بيقول له كنية أبو الحارس بس الأسد بالمناسبة الجرد ما عنده كنية الأسد العندو لأنه أسد يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أمري كيت وكيت قبضوني ضغني وعمولي, وعمولي وعمولي وعمولي فجاء الأسد يبصبصه ويهز زيله ويمشي معه وكلما سمع الأسد بصوت جرى وأهوى نحو الصوت فأخافهم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 ولكني أعجب لردة فعل الذين حوله وبرودهم عندما يسبوا دين الله الناس بيكونوا واقفين بيسكتوا ساكن زول بيتكلم مافي زول بدافع عن الدين مافي زول بنسك الزول ده مافي كل زول ده ما انتهى السبب الدين ده انتهى لكن أنا مستغرب في الناس السمعوا تسمع زول يجيب لي يا الدين دين عينك معينك وتسمعه بأضانك وقدم بالرأسك وتمشي لو سب أبوك ولا قبيلتك بترضى بتمشي بتخليه تمشي بل أسوأ من ذلك واحد يقول ليهم خليكم شاهدين يا أخوانا يمشي فتح بلغة يقول لي يا زول هوي ما دخلنا في مشاكل دي الجيراننا وبعدين نحن ندير على المشاكل لأنه بيعرفه يقول لي بيزعل مني وربنا ما خايف يغضب منك ويصحط عليك وعليه. ثبت ما فقولت. قل أبي الله وآياته ورسوله. كنتم تتأذون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبالتالي في ناس إيمان قاطع. سفينه. حكى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال جدب أهل مكة مرة. وكنت فيها قال وخرج الناس إلى الصلاة يستسقون، فلم يستجب لهم الناس طلعوا قالوا يا الله اضغيثنا لجأوا إلى ما ربنا ما استجاب ليوا واحد قال ابن المبارك فرأيت عبدا أسودا غلاما مريضا نحيلا ينكت بعود على الأرض لا يكاد يقوم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 فاقبضني إليك قال فخر ميتا قال لي يا الله وقتكشفتني ما دخل بميتاني والله ده في زماننا يفتح بيت ويجيبه الناس بالصف للفاتحة في, في السودان الناس يجيبه بالصف للفاتحة تخوش تخوش ويديك فاتحة وفاتحة كيف كده يلا امشي شغول لك دي فاتحة دي والله أكلمك يا أخي الفاتحة دي يا الله صف يا أخي أرفع يدك للملك الواحد لأحد الفرد الصمد أرفع يدك لله يا أخي قال له وكنت لا أريد أن أكون عبدا إلا لك في الحقيقة ما يدير زولي يعرفني وما يدير زولي يستغلني في حوائج لك يا أخي والله أن أمس بالله من أعظم وأجمل ما يكون قصة رواها الإمام اللالكائي في كتابه القيم كرامات الأولياء صفحة 235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 لا يرى، لكن يأتي بالمصحف فيفتحه فيرى، فيقرأ ما شاء، فإذا طول مصحف عميق، تخيل، عميان أي مصحف تجيبه لا يفتح ويشوف، ويقرأ من المصحف زي الماحط الحاجة، يوم اللي يقرأ المصحف ده عيونه بتظهر المرشوف تاني، رأي شنو؟ بس عينه مع المصحف، هل تعلم أن قالون صاحب الرواية كان أصم؟ أطرش، ولكن إذا جاء بالقرآن سمع وكأنه ما به صمم. يفتح المصحف يشوف، يقتل ويرجع ثاني عميان. عميان اليوم كله والسنة كلها والعمر كله بسمع المصحف ما بعمه. والله لكن يا أخي ربنا بيكرمه ده. وأفضل الكرامة أن يكرمك الله بالسير في الطريق الصحيح. وأفضل الكرامة أن ير أن يرتضيك الله عبد الله. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا القفرة والفسوقة والعطيانة وأن يجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت قيوم السماوات والأراضين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 اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اذا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فإننا لا, لا نحسن التدبير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغف بلادنا بغيث صيب مدرار نافع غير ضار وأغف قلوبنا باليقين والإيمان اللهم أغف قلوبنا باليقين والإيمان اللهم أغف قلوبنا باليقين والإيمان, والإيمان وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم